كانت ود عزوه صارت هشي اخلقه طيبة وربي يعينا. ثم اصبح بيوم الاسى واطفى النور موعد حزن معقود بينا Πήγα صار Από την αρχή έπρεπε دائم يدور عزة في ذكرى بدايات سنينا معذور لو يفنى من الهم معذور يد بيّنه غدرًا هو يد فيه مصروف عنها بس باقي حنينه مكسى قلوب تحرق ورود وزهور من ظلمها تغرق علينا السفينه Άνοιξη علينا السفينة. كانت ورود وسهول صارت هشيب